موقع روائع التلاوات يقدم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نقطه خلقنا طفة علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسون العظام لحما فكسون العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض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 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا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 فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم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 فأوحينا إليه أنصنا على فلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فسلك فيها من كل زوجين اثنين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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَأَنتَ خَيْرُ المنزلين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 ويشربوا مما تشربون ولئن أطعتوا بشرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ماتتم وكم تترابوا وإذا من أنكم مخرجون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 فأتبعنا بعضهم bahu, وجعلناهم أحاديث bahu, bahu, لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وجعلنا ابن مرية وأمه آيتوا وأويناهما وأويناهما إلى ربٍ ذات قرار وميعن يا أيها الرسل كل من الطيبات يعمل صالحا انني بما تعملون عليم وَإِنَّ هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون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 بخشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما و قلوبهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات.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 هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ذاهم يجئون لا تجأر اليوم إنكم من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 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والارض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإن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 للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ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 الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون للان قل افلا تذكرون قل من السماوات السبع ورب العرش العظيم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 Kulma by jadihi malakotu, kulli šany a uva, uji, ruala, بالحق وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من تخذ الله مولدا من تخذ الله مولدا وما كان معه من إله ذل ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى عن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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا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 فلا sabba بينهم يومئذ ولا saloon. فمن ثقلت موازينه wazinou fa'ula. Ica humufliot. Fa وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أُفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ جُهُوهُمُ النَّارُ وَهُمْ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 جَنَا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون قال كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمن فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إن Innī jazaytuhum al bima sabaru, ma sabarū. Innī jazeetuhum al-yūm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 a lenni nebithtem ila qalilan, lenni nebithtem konecům, konecům, konecům, a fahasibtem enma khalqnaakům a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 وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ